أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اللَّهِ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مِنْ قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقموا أفلا تعقلون حتى إذا السيئة مرت وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنبي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في القصص من عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفضيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم